بسم الله الرحمن الرحيم أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بات في الأمين رَرسُولًا مِنهُم يَتسْنُ عَ لَجِم آياتاتِ يَتسْنُعَ لَجِم آياتَاتِ وَيُزَكيِيجِم وَيعَِّمُهُ لِكِتابَابَ وَالْحِكمَةَ وَإِ كَُوا مِنْ قَابوا لَفِي بلَالٍِ مُبِيب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 ثوراة ثم لم يحملوا ذات مثل الحمار يحمل أسفارا بئت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي قوم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 أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي كفرون منه فإنه ملاقيكم